فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله.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 ذكروا وأنثى وجعل لكم شعوبا وجعل لكم شعوبا وقبائل لثعافو إن أكرمكم إِن ذالله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب أمننا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تضيع الله ورسوله لا يلدكم أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم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 عليه إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ويبس السماوات والأرض والله بصير بما تعملون